نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما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 وكذلك يجدك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى اليعقوب كما أتمها كما إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إله بنا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال مبين اقتلوا يوسف وأطرحه أرضي يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائلون منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين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 قال إنني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف وأخاف أي أكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذا لخاسرون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 وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذب فأكله الذب وما أنت بمؤمن إلا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بد من كذب وجاءوا على قبيضه بدم كذب قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذل أذلوا فأذل أذل وهو قال يا بشر هذا غلام وأسره بضاعته والله عليم بما يعملون. واشروه بثمن بخس دراهم معدوده واشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مسواه Krimi Maswa wasa'ana unat takidahu walada wakazeli kamekan ali usufa fil awbi wali nu ali ma huminta wil ahadith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 أحسن مثواي، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون، ولقد هممت به، وهم بها لولا أرأبها نربي.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 فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبره قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا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 واعتدت لهم متكئا وَآتَتْ كل وَاحِدَةٍ منهم سكينا وقالت اخرج وقالت اخرج عليهم فلما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا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 ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنا ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنا وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه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 إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان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 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبئتكم بتأويله إلا نبئتكم بتأويله قبل أي يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم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 ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها إلا أسماء سميتمها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 توني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وذكر بعد أم مت انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلا ت الخضر وسبع سبلا ت الخضرو وأخرى بسات اللعلي أرجع إلى الناس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 بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا, إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك قال ارجع الى ربك فاساله ما بال نسوة التي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم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 ä närauttuhu ann nafsih, vainnahu لمن الصادقين ذلك ليعلم liyälmä änni läm äxunhuhu bilgaiib, vainnahu la yädi kaida alxainin, vainnahu la yädi Nafs al-ammaratu bi-sul, illa ma rahma Rabbi. Innahu al-Malik 'atuni bihi,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 نصيب برحمتنا من نشاء ولها نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ آتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ قَالَتْ تُؤْنِينِي مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ إِنِّي توني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون.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 فَلَمَّا رَجَعُوا إلَى أبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَ قَالُوا يَا أَبَانَ مُنِعَ مِنَ الْكَيْلُ فَأُوْسِ الْمَعْنَاءَ أَخَانَ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 فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا قالوا يا ابانا ما نبغي هذه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 لتأتنني به إلا أن يحاط بِكُمْ فلما آتَوْهُ موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب فريق وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولمَّادخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم مَا كان يُغْنِي عنهم من اللَّهِ من شيءٍ إلا حاجةً في نَفْسِ عقبَ قضائها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ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 فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَن تُمْ شَرًّا كَانَوْا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه فَخُذْ أحدنا مَكَانَهُ إن نراك من المحسنين قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعًا عِندَهُ إِنَّ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَن أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا ألم تعلموه أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرط في يوسف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 وَإِنَّ لَصَادِقُونَ قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن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 عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه, وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَظًا حَتَّى تَكُونَ حَرِضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قُلْ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ بثي وحزني الى الله اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلموا. الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يا بني يذهبوا فتحسسوا م يوسف يا بني فتحسسوا وأخيه ولا تئسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا تيأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلم ما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ما السنة وأهلنا الضر يا أيها العزيز ما السنة وأهلنا الضر وجئنا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 He sanoisin, että Hajusu syytetsä, Iosofani jokeran. He sanoin, että kuulin te أسير ألقاه على وجهه فرتد بصيرا قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قال قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوا إليه أبوي آوا إليه أبويه وقال دخلوا مصر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 توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ذلك من آباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون.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 he se puuttunut yonderi Surah, U Kellee, ja on diri vaardinen, Jaisen te غاشئون من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعوه إلى الله. على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أوصلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى.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 لقد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأول الألباب. ما كان حديثا افترا ما كان حديثا افترا ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون